Pani billahi minash shaytani Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! الرحيم Komisarzu! Panie خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان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 والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكماه والحب ذو العصف والريحان فبأي ألان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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وله الجوار المن Pani في Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلام ربكما تكذبان يسأله مَنْ في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي اي الائي ربكما تكذبان يا معشر الجن إن استطعتم أن, من أقطار والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا لا تَنفُذُونَ się بسلطان zespół. Vyda ربكما تكذبان يرسل Leźbrze celu من MASSAI ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَا فَبِأيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَ لا الَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ سُو وَلَجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربك تكذبان ما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش Bطائnها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن Powiedziałam, że لَمْ z nich są bardzo ważne. Widziałam, że niektóre z nich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 الثاني إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Fabi ayyi ala'i rabbikumatukazziban mudhamma tan Wielu z nich wiedziało, że w tej فيهما فاكهه ونخل ورمان فباي الاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حساب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 Bikuma Państwo, witam Pana serdecznie, <skaver :ką�> witam Pana serdecznie, Fabi على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان